إلا بجردك فلمن تواكل سبب أعوذ بالله من الشيطان عارفون مؤمنون أتتون وتأسرون يعلمون تعكلون تعجبون يعدلون يعرشون تعتدون معجزين محتدين المعرضين يستأذنون يستأخرون يأخذون هلما جواب الهدوة باسم الله ورحمة ورحمة يعبدون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 قائمن ولا تكونوا من المخسرين. halaman 23. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلمون تعرفون تعلمون شاكرون شاهدون شاربون مستبيين مستمعون مسلمون شافعين شاربين شاورين مشفقين مشرقين, مشرقين يَشْكُرُونَ يَشْهَدُونَ يَشْرَبُونَ يُسْتَعْتَبُونَ يَسْتَعْجِلُونَ مَعْزُولُونَ هَلَا مَنْتُوَا قُلُمْبَةُ بِاسْنِ Kanalani kafil kitobimasturan waran ولا يحيطون به علما بعد ذلك في الأرض لمسرفون هلما أنت وابلوه لما بسم الله الرحمن الرحيم فأسكن ذأسكن Fubba Zadzi dhubba Zadzi dhubba Yaf'aluna Yaghtaruna Yaghsuduna Tadhabiina Tadra'iina Tadlaqina Yagharuna Yagfaruna Yagharuna مُسْرِعِينَ مُسْرِعِينَ مُسْخِرِينَ مُظْلِمُونَ مُذْكِرُونَ مُذْنِبُونَ مُخْفِرُونَ مُظْهِرُونَ مُقْرِبُونَ